رجل يقول رضعت من ثدي زوجتي كثيرا أكثر من عشر مرات وكانت كمية اللبن كثيرة وجاءني هاجس يقول إن امرأتك تحرم عليك لأنها أصبحت أمك فهل هذا صحيح؟ الرضاع من الزوجة مهما كثر رضاع لا يحرم لأنه رضاع في سن أكبر من الحولين فقد تزوجتما وأنتما بالغان والرضاع في الكبر لا يحرم باتفاق الفقهاء والله أعلم